فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن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 يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وردة الدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء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 متيندان، فبأي أعلم ربك ما تكذبان فيه الناقصات الطرف لم يقم إنس قب لهم ولا جان، فبأي أعلم إربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آل إربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان خور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رف رف خضر وعبقري حسان فبأي آل ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.